بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 بِسُونٌ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْرِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ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 فَلَيَوْمَ لَا يُؤَخَذُ مِنْكُمْ فِتْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِنَ الَّذِينَ آمَنُوا